ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ا ل ل ي ل إذا ا يغشى و ل ن ه ا إذا ر ت ج ل ى و م الاسلاميه خ ق ل والأنثى ذ ك ر إن ع ي ك م ش ف أ م ن أعطى واتقى وصدق ا ب ل ح س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 ربه ا ل أ ع ل ى و ل محمد راتب ا ل ن ا ب